Allahu Teala min al Allah <tries> نزل عليك الكتاب بالحق بالحق مصدق لما بين يديه وأنزل التورى ve İncil, min kabul eden One Law. في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء love تاب منه آيات محكمات هنّا بِخَ م تَن الَّذِينَ بِهَا فأَماذينَ في قُلُ شابها من فيتبعون ما تشابها منه ابتغاء الفتنة وابتغاء و ما بانت هديتنا والهبل لنا من لا دون ve la yukh levul DON YA وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوب بهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهد وَبِسَلْمِهَا دَ وَذِنْ كَنَنَ لَكُمْ آيَاتٌ فِي فَيَاتِهِ لِتَقْتَتَا فئة تقاتل في سبيل الله وأخراك كافرات يرونهم, وأخرى كافرة يرونهم سَلَيْكِمْ رَأِيَ الْلاَهِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَغْصُّرِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبَّ uşağıt min nisaî ve albanîn ve albanîn ve موالف الفض و منابى alika ma ta al Ağın abbi o bir kiri min zalicum. Qul ağın abbi kum لَلَذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا Allah'a emanet come on